الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث أيها الأحبة متصلا بهذه الدعوات التي دعا بها خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بن الكعبة فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم لما دعا لنفسه وللذرية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريةنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتبعلنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة إبعث في هذه الأمة التي هي من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم الذي وضعه ابراهيم صلى الله عليه وسلم مع امه في مكه بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذريه اسماعيل من ولد اسماعيل عليه الصلاه والسلام يتلو عليهم اياتك ويعلمهم القران والحكمه وهي السنة ويطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق والرذائل إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة كما سبق ربنا الدعاء بهذا الاسم الكريم وما يدل عليه وقد مضى التنبيه على ذلك هذا الرب هذا الاسم الكريم الرب من معاني الربوبية التربيب والتربية إجابة الدعوات إصلاح حال المربوبين من معاني الربوبية العطاء والنفع والدفع وإجابة الدعوات وإعطاء السائلين ولذلك كان دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن ربنا ربنا فهنا يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم لاحظ هنا هذا الدعاء وما ختم به من هذين الاسمين الكريمين العزيز والحكيم وإنما يذكروا مع الدعاء ما يناسبه ويلايمه من أسماء الله الحسنى فبعث الرسول من هذه الامه الذي يعلمهم التنزيل يتلو عليهم الايات ويعلمهم السنه التي تشرحها ويزكي نفوسهم بالايمان والعمل الصالح والتخلي عن اضداد ذلك مثل هذا يمكن أن يقال والله تبارك وتعالى أعلم باعتبار ان ما يأتي به الرسول كله حكمة كل ما يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حكمة إنك أنت العزيز الحكيم وكذلك من تمسك بهذا الذي بعث به الرسول فإنه يكون عزيزا فإن الله يعز بهذا الدين أقواما يعز بهذا القرآن أقواما يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين والله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فمن تمسك بهذا الدين فهو عزيز وهذا أيضا يمكن أن يوجه يعني التعقيب بهذين الاسمين الكريمين بأن اختيار الرسول من هذه الأمة حيث يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أن هذا يتفق مع حكمته جل جلاله وتقدست أسماؤه حيث إن الله تبارك وتعالى لا يترك خلقه عملا وإنما يبعث في كل أمة رسول ليقيم الحجة عليهم ويحصل بذلك هداية من شاء الله هدايته ويظهر في ذلك من حكمته ما كان مستتراً عن نظر الكثيرين وكذلك أيضاً فإن بعث رسول في هؤلاء وما زالت تلك الناحية في حال من الاقفار ليس فيها أحد سوى هذا المولود مع أمه فمن الذي؟ يحييها. من الذي يحيي هذه الأرض بهذا الوادي القفر لا زرع فيه ولا ماء ولا عمران من الذي يحوله إلى بلد يعج بقاطنيه ومن يفيدون عليه بلد قفر لو أراد أعظم أهل الدنيا من أهل الملك والمال أن يحول بلدا لا يوجد فيها في نظر الناظرين شيء من مقومات الحياة جبال ضيقة بواد وكما تشاهدون في الصور أن الكعبة في موضع في غاية الغور ليست على مكان مرتفع وليست في مكان فسيح وإنما في واد لا زرع فيه جبال سوداء ليست فيه براح من الأرض ومنبسط وليست في مروج وأنهار وإنما بواد غير ذي زرع. لو أراد أعظم أهل الدنيا أن يقيم بلدا في تلك الناحية لانفق الأموال الطائلة ولما تحقق له مراده ولكن ما الذي جعلها بهذه المثابة يفد إليها الناس من أقطار الدنيا ويتشوفون إلى ذلك ويبذلون فيه إن فائس والمهج هذا لا بد فيه من عزيز يتحقق مراده لا ممانع له ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم الهم الذي كان يحمله إبراهيم صلى الله عليه وسلم وذلك مما يتصل بهداية الخلق والذريه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم فهذه دعوته لذريته فلم يقتصر بالدعاء على نفسه بدعاء لنفسه أو الدعاء لولده وزوجه وإنما دعا لذرية هؤلاء وكذلك أيضا انظروا إلى هذه الدعوة متى تحققت ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك متى تحققت؟ هل تحققت بعد يوم؟ أو بعد ثلاثة أيام؟ أو بعد أسبوع؟ أو بعد شهر؟ أو بعد ستة أشهر؟ أو بعد ست سنوات؟ بعد آلاف السنين ببعث محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرسول الوحيد من ولد إسماعيل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث دعا بهذه الدعوة فتحققت لكن بعد هذه المدة الطويلة وهذا بالنسبة لله عز وجل وقت قصير فحساب الأيام والسنوات عند الله عز وجل ليس كحسابنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فنحن نستطيل الأيام والليالي ولربما ييأس الإنسان ويقول دعوته فلم يستجب لي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعوة الداعي إذا دعا إما أن يعجل له وإما أن يدخر فالآخرة وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك إذا لا مجال لقول قائل دعوت فلم يستجب لي والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهو يجيب دعوة الداعين وهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستجابوا الدعوة فأجاب الله دعوته لكن بعد كم من السنين بل آلاف السنين كم بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم مدة طويلة جداً مثل هذا يبعث المؤمن على التفاؤل ونبذ اليأس والقنوط فإذا دع الله تبارك وتعالى لنفسه أو لأمته فإنه لا يقول دعونا فلم يستجب لنا هذا حال الأمة كلا مباح تداس كرامتها من قبل أرض الخلق، من اليهود والباطنية وأشبه هؤلاء الذين هم أرضل الناس مثل هذا وإن بقي سنوات وإن بقي عشرات السنوات فهي مدة يسيرة وإذا ردت أن تعرف أنها مدة يسيره فانظر إلى صفحات القرون والتاريخ الغابر منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وما وقع من الأحداث العظام كأنها أحلام وهكذا ما يقع في مثل هذه الأوقات ستطوى صفحاتها ويبدل الله من حال إلى حال أيضا يؤخذ من هذه الآية ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن هذه الآية الوحيدة التي جمعت بين حفظ القرآن حفظ الألفاظ والفهم تلاوة والفهم والعمل به يتلو عليهم آياتك لفظا وحفظا وتحفيظا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها لم يكن يقرأ في كتاب سنقرئك فلا تنسى ويقرأ عليهم فيحفظون ويعلمهم الكتاب والحكمة هذا المعنى والبيان بيان المعاني والأحكام بسيرته العملية وبقوله عليه الصلاة والسلام ويزكيهم بالتربيه بالأعمال الصالحة والتنزه عن أصدادها من الرذائل فصارت ثلاثة اشياء متدرجة الحفظ والتلاوة والتحفيظ والثاني البيان للمعاني والفقه في الدين والثالث التزكية والتربيه العملية وبهذا يحصل الكمال لا بد من هذه الأمور الثلاثه الاحظ هنا في هذه تن عليهم بماذا دعا ابراهيم صلى الله عليه وسلم بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه تلاوه وحدها لا تكفي لا بد من التعليم يعلمهم الكتاب والحكمه فالفقه في الدين وفهم معاني القرآن انما يتلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن أخذ عنه وليس لأحد أن يقول نحن رجال وهم رجال ونريد أن نفسر القرآن بحسب معطيات عصرنا وبحسب أعرافنا وأفهامنا فلكل عصر رجاله هذا الكلام مغالطة كبيرة ولا يمكن أن يتوصل معها إلى هدى إنما هو الضلال المبين والخروج من رفقة الدين هذه النتيجة لو أطلق العنان لكل أحد أن يتكلم في معاني القرآن بعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح فلا تسأل عن ضلالة هؤلاء ولاحظ علمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إذا اتلاه والحفظ وحده لا تكفي لا بد من ويؤخذ العلم عن أهله والأمر الثالث لا بد من التربية ليست القضية بمعلومات يجمعها الإنسان وإنما يقصد بذلك ما بعده من العمل والامتثال والتطبيق والتزكية للنفوس هذا هو المطلوب ولكن كونوا ربانيين من معاني الرباني الفقيه الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره الذي يزكي نفوسهم الذي يرجعون إليه فيما نابهم ويسوسهم بما يحصل به تربية نفوسهم وأرواحهم وما إلى ذلك فلابد من العمل والتزكيه وإلا فقد يجمع الإنسان العلم الكثير ويكون وبالا عليه ثم أيضا تأمل هذا الدعاء ما قال يعلمهم أمور الدنيا وسبل المكاسب والمعايش كيف يكسبون الأموال وكيف يداخرونها ويتكثرون من ذلك وكيف تكون أجسامهم في حال من النشاط والتألق وما إلى هذا وما قال يعلمهم صنوف المطعومات والمشروبات وما إلى ذلك مهمة الرسل واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام هي دلالة الناس على الله والطريق الموصل إليه لا تعليم الطهي ولا تعليم سبل الكسب المادي ولا ما يتصل بهذه الأجساد وكيف ننميها وكيف نجعلها في حال من النضاره والجمال والتألق هذا ليس من مهمات الرسل وليس من مهمات أتباع الرسل لذلك من الخطأ أن يتحول الدعاة إلى الله عز وجل إلى مدربين يتحدثون عن مثل هذه القضايا كيف تثمر الأموال وكيف تجامع وكيف سبل التغذية الصحية وكيف تحافظ على الرشاقة وما إلى ذلك من قد يقال للمرأة أو الرجل لسهذا من أعمال الرسل. الناس في غاية الحرص على هذه القضايا لا يحتاجون إلى من يتحول إلى مرشد لهم في هذه القضايا ويترك المهم الأعظم وهو الدلالة على الله والدار الآخرة وهذا يبين لنا خطأ من يدعي بأن على الدعاة إلى الله أن يعنوا ب العمارة المادية وأن يوجه الاهتمام إلى هذه القضايا هذا ليس من مهمتهم وكل ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يدل على هذا تحول الناس إلى ماديين دنيويين وحتى العبادات يقال لهم صلوا قوموا الليل من أجل أن يحصل لكم كذا اقرأوا القرآن من أجل أن يحصل لكم كذا يعني في الدنيا صوموا من أجل أن يحصل لكم كذا فيتحول الناس إلى عبد لهذه الدنيا تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة الحديث كذلك أيضا لاحظ يعلمهم الكتاب والحكمة فقه في الدين الفهم فهذا نور من الله تبارك وتعالى ويقتبس من مشكات النبوة والحكمة فسرت بالسنة كل هذه المعاني صحيحة الله عز وجل أمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة فالكتاب هو القرآن وما سوى ذلك مما كان يتلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة هذه هي الحكمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفلاسفة ومن وافقهم يسمون الفلسفة بالحكمة ويسمون الفلاسفة بالحكماء فأين هذا من هذا والفلاسفة في قضايا الإلهيات كما قال شيخ الإسلام هم أضل الناس لأنهم يتحدثون من منطلق قاصر محجوب محدود وهو هذا العقل والعقل لا يدرك إلا بعض ما يتصل بهذا العالم المادي جزء يسير وإلا فهو لا يدرك أشياء مما يتصل بروحه التي بين جنبه هذا أمر معلوم لا يخفى هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا واجعلنا وإياكم هداتا مهتدين الله أعلم صلى الله عنه نبي نحمد وآله وصحبه يقول انسان ألزم نفسه كل جمعة يرسل رسالة التذكير لمن عنده من متصلين بالدعاء للأموات لا يلتزم هذا ولا يختص الدعاء بيوم الجمعة والدعاء للأموات أيضا لا يقتصر على يوم الجمعة وإنما يدعو الإنسان دائما ويتحرأ أوقات الإجابة هل من سؤال أو إضافة على كل حال على هذا المحمل يعني بعضهم قال أيام الآخرة وبعضهم يقول الدنيا فالله أعلم لكن على هذا المحمل يقال نعم يسأل يقول تقديم تعليم على التزكيه وسيأتي إن شاء الله تعالى في الآية الأخرى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب فذكر تلاوة الآيات ثم التزكية هنا في هذه الآية يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وفي الآية الأخرى يمتن الله عز وجل على أهل الإيمان يقول لهم في آية العمران كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون في دعاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقال والله أعلم باعتبار أنهم أمة أمية بعيدة عن العلم بعيدة عن فهم بحاجة إلى التعليم ثم بعد ذلك لما حصل لهم التعليم امتن الله عليهم بعد ذلك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة بعد بعثه صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا في آية الجمعة والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قالوا الكتاب هو الكتابة قاله جمع منهم فاسر وليس محل اتفاق لكنه قول مشهور الكتابة أمة أمية فيعلمهم الكتاب قالوا الكتابة لماذا قالوا أول قرين ذكر الأميين والأمر الثاني لالا يكون تكرارا مع ما قبله والذي الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات هذا القرآن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب لو قيل هذا القرآن لكان تكرارا فقالوا الثانية يتعليم الكتابة فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم كانت الكتابة عزيزة نادرة عند العرب ففشت وكان مما أخذ على بعض الأسارة في بدر أن الواحد ممن يعرف القراءة والكتابة يعلم عشرة من أولاد المسلمين فيكون ذلك فداء له مع أنه يمكن أن يجاب عن الآية بغير هذا قال التلاوة أولا ثم ذكر التزكية ثم ذكر التعليم يعلمهم الكتاب والحكمة يعني المعاني وليس الكتابة والكثير في القرآن هو أن ذكر تعليم الكتاب إلى آخرية وتعليم معانيه وهداياته وما أشبه ذلك ليس تعليم الكتابة يعني هو يدعو لأمة لم توجد بعد يعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب الحكمة ويزكيهم فادعوا لأمة لم توجد بعد لكن لما وجدت الأمة تن الله عليهم بالتذكير ببعث محمد صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإيمان وأحياهم الله بالقرآن يحتمل هذا لكن هذا التقديم والتأخير وما يذكر في ذلك من المعاني هي لطائف محتملة فتارة يظهر لها وجه وتارة تكون متكلفة فالله أعلم في ليس؟ ليس لم يكن عربيا إبراهيم صلى الله عليه وسلم أول من نطق بالعربية أتقى الله لسانه بالعربية هكذا وجرهم بالأصل من العرب قلوا أخذ العربية عنهم ما هي اللي بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين لا يوجد شيء ثابت صحيح هذه المدد لكن المؤرخين يذكرون مددا الله أعلم بها قد تصل إلى حدود لربما لربما تقرب في بعض التقديرات من بعث النبي صلى الله عليه وسلم قد قد تقرب من تزيد على 1500 سنة أطول شيء في التقديرات ما بين آدم صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 12 ألف سنة في أقصى تقدير يعني إذا أتيت بجميع التقديرات فيما بين الأنبياء وأعمار الأنبياء كأقصى تقدير قيلة واضح وجبرت الكسور لا يتجاوز 12 ألف سنة وهؤلاء ليتكلمون عن الملايين السنين وقطعة فخار وجدوها والعصر البرونزي والعصر الحجري هذا كله كذب كل هذا كذب لا يرمون بالغيب من مكان بعيد، ها؟ عمالق كانوا، ها؟ هم قيل إن فيها قوم جبرين فسر بالعمالق، فسر بالعمالق. أهد يعني موسى عليه الصلاة والسلام. نعم تعلم العلم الشرعي وحده لا يورث تعلم الأدب، لكن لابد معه من تربيح ولذلك نحن نشاهد بعض من يتعلم العلم الشرعي يكون فيه من الصلف. والكبر والرعونات والغلظة والبعد عن زكاء النفوس ولهذا أحبار اليهود كما قيل لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار اليهود ولذلك قالوا لكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فالمفروض أن يؤثر هذا في سلوك الأنسان وعملها نعم سلام الله